بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتهم وأخص العد واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بلوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاكشة مدينا وتلك حدود الله ومن يتعهد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا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 ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حذب إن الله بارغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وإلا من المحيض من النساء إن رتبهم فعدهم ثلاثة أشهر فعدهم ثلاثة أشهر ولا إيلام يفرون وأولاد الأحمال أجدهن أي يضعن حملهم.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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أدوهن واتمئوا بيلكم بنعرو وإن تعترتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق منه ما آتاه الله لا يكلق الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها بناها, فحات بناها بناها عذابا نكرا فداقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعز الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمموا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول لي يسلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعمل الصالحين نقول ما إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنبا كله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدي فيها أبدا قد أحسن الله له ربقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتلزل الأمر بينهن لتعلمه أن الله على كل شيء قدير لذعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما